يسهل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا ليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم أذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها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 وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ضتوا لي المؤمنون وزلزال زلزال شديد. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِلْ قَالَ الطَّالِ فتم منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي أيقولون إن نبуют ما عورت وما هي بعورة إن يريدون إلا في غرر ولو دخلت عليهم. ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يثيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون لدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم أو والقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن راد بكم سوءا وراد بكم رحمة